يا علي يا علي يا ضربه المحرار طايح داحي البار يا ضربه المحرار طايح داحي البار والحاله فظيعه آه الوبجيعة طايه <تضح> من بيتك رايح المسجد و بيتك ودلعك 19 قمر هاي يا للواحد خاشع راك عواج وكفوفا الى بحار من يا رب النصر هل اغتلام واخبر جمرا قد الله وحار الفكان يا نصر هاي تلف والله احد راك عين الله وسجد وجال بالمرجم شالي ابو صاحب مولانا ايش بيحير يا يا, يا مولانا يا مولانا ويك بليانه ال13 ومرها اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا Kul huwa Allah o ahad, raki' illa allahu sajad, raki' illa allahu sajad, jala bin muljimu shalis se, usad maulana atib ya hai, ah ya rajwana, ah ya maulana, الله أكبر حيدار حيدار كالليت غضنطة حيدار حيدار كالليت غضنطة تفتر في هواه من شكرني فهم وحي الإرادة والقلب يهيم قد أشعلها التورة من بعد الشفابه فقل لا يزاله فأر لا يزاله من خيبر والطأر الذي لازل ينمو ليس في الحروب لا يلعبه السيف ولا في العبادة الله أكبر الله أكبر حيدار حيدار كالليف غضا حيدار, حيدار. كالليف غضا صب ان نراه والدم يسيل فارقا بيتا لموري. الرأس مدمان. والسم غدا بالجسم يستوقد نراه. الذكر تخلق. للذكر هنا ننطمها كل الصدر. الله haydam haydam kallayt al-damma haydam haydam kallayt al-damma haddamat wallah arkan al haddamat wallah arkan al-huda haddamat wallah arkan al-huda lanat walla arkan al huda hadamat walla arkan baqao ta'abdan juda hamro hamda hamda to'la arqan